من الناس تهوي إليهم وارزقهم, وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم in Allah. Allahu zunil-lahi vahidul qan. Wa taru